Mm-hmm. جاييات ق و ل بتحبني والحب كفايه يعني م ا ن ك ل م ه ا مش هتعيش معايا I'm s n r r y もうしゃないと」 「やにまわなきゃらん」<音楽>「もしかたいしまわな」「じいや」「てこい